ان الله مع الذين اتقوا الله ومحمدون ا ل ت ع لكم المادة ل م هذه ا و في كل لسان ل ا م ع ب في كل زمان الذي زمان عن علمه مكان ولا يشغله شان ش شان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 ر ح م ة الله وبركاته عنوان هذه ا ل م ح ا ض ر ة يا عبادي وهذا النداء هو واحد من النداءات ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل ش ر ي ف ة نستعرضه من خلال حديث من الاحاديث ا ل ق د س ي ة ا ل ع ظ ي م ة التي رواها الصحابي الجليل أ ب و ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن الله عز وجل قال حديث ق ل س يا ي عبادي إ ن ي حرسوا ل ظ ل م على نفسي و ج ع ل ت ه بينكم محرمين فلا تظالموا يا عبادي كلكم ض ا ل إ ل ا من هديه ت فاستهدوني أ ه د ك م يا عبادي كُلُّكُمْ يرون ا ل ا من قبعه م ت فتح ا س ع ل م و ن ي و بيمكم يا عبادي كلكم عين ا ل إِلَّا من فتح س الموني أ ف ت ح الموني يا عبادي إ ن ك م ت خ ط ئ و ن بالليلو النهار و أ ن ا أ غ ف ر ا ل ذ ن و ب ي ا ميان فتح ا ر م و ن ي أ اخر لكم يا عبادي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 ثم و ف ي ك م إ ي ا ه ا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه هذا الحديث الجليل جمع أ ص و ل ع ظ ي م ة من أ ص و ل ا ل إ س ل ا م وقواعد ن ا ف ع ة من قواعد ا ل ش ر ي ع ة لذلك يعتبر هذا الحديث من أ ج ل الاحاديث ا ل م ر و ي ة عبر ب ا ل ع ز ة والجلال حيث كان هذا النداء في جمل هذا الحديث من الله عز وجل رب العالمين يا عبادي و ا ل ع ب و د ي ة هنا ا ل م ق ص و د ة هي ا ل ع ب و د ي ة ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة وليست ا ل ع ب و د ي ة ا ل إ ج ب ا ر ي ة ا ل ق ه ر ي ة لان ا ل ع ب و د ي ة عبوديتان ع ب و د ي ة ق ه ر ي ة ق س ر ي ة لازمه للجميع لا ينفك عنها إ ن س ا ن تشمل المسلم والكافر ا ل إ ن س ا ن والحيوان الملك والجان وكل المخلوقات هذه ع ب و د ي ة ق ه ر ي ة وهي ا ل م ن ك و ر ة في قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وطرعا وظلاله بالغدو و ا ل ع ص ا ل و هي ا ل م ذ ك و ر ة أ ي ض ا في قوله تعالى و ل ه أ س ل م من في السماوات و ا ل أ ر ض افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فهذه ا ل ع ب و د ي ة ا ل ق ه ر ي ة ا ل إ ج ب ا ر ي ة ليس ت فيها تشريف و ليس فيها تكريم ل أ ن ه لا اختيار فيها ل ل إ ن س ا ن أ م ا ا ل ع ب و د ي ة ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة فهي أ ن يختار ا ل إ ن س ا ن ع ب ا د ة الله ويترك ع ب ا د ة من سواه يختار طائعا مختارا ب إ ر ا د ت ه ان يعبد الله عز وجل وهذه ا ل ع ب و د ي ة التي من أ ج ل ه ا خلق ا ل إ ن س ا ن حيث قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين إ ذ ن هذا النداء يا عبادي ي غ ص د به ا ل ع ب و د ي ة ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة و إ ل ا فالكادر عبد لله كما أ ن المسلم عبد لله والجميع عباد الله لكن هذا النداء نداء لطبقه خ ا ص ة من الناس وهذا النداء للتشريف والتكريم نداء لمن اختار ع ب ا د ة الله وترك عباده من سواه ن ا د ا ه الله جل وعلا قائلا يا عبادي وهذه ا ل ن س ب ة ن س ب ة العباد إ ل ى الله و إ ض ا ف ة ا ل ع ب ا د إ ل ى ر ب ه م هذا ه ل إ ض ا ف ة إ ض ا ف ة تشريب و تكريم و هي مثل ا ل م ذ ك و ر ة في ق و ل ه تعالى و ع ب ا د الرحمن ا ل ذ ي ن يمشون على ا ل أ ر ض ي هون و ا ي باب ا سلامة ع الرحمن د ا هذا ه ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ص ة و ليس بابودي ة العام ة التي تصير على الجميع و لا ينفق عنها إ ن س ا ن فهذا ه ل إ ض ا ف ة إ ض ا ف ة العباد إ ل ى الله إ ض ا ف ة ا ل تشريف لهؤلاء العباد وتكريم لهؤلاء الذين ي خ ت ا ر و ا ع ب ا د ة الله وتركوا ع ب ا د ة من سواه خاطرهم الله جل وعلا قائلا يا عبادي أ و ل هذه الجمل إ ن ي حرمت الظلم على ن ف س ه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حرم الله جل وعلا على نفسه أو ظ ل م ونفى عن نفسه أ ن يكون ظالما وهو عز وجل القوي المتكبر الجبار الكبير ا ل م ت ع ا ل ومع ذلك نزه نفسه عن الظلم كما قال عز وجل وما ربك بظلام للعبيد وكما قال عز وجل ولا يظلم ربك احدا وكما قال جل جلاله وما الله يريد ظلما للعباد وكما قال عز وجل وما الله يريد ظلما للعالمين فالله جل وعلا نزهه عن الظلم حرم على نفسه الظلمه وقلق العالم كله قائما على القسط والعدل كما قال عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و أ ن ز ل ن ا الحديث فيه ب أ س شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب و أ م ر العالم كله خلقه الله جل وعلا من أ ج ل القسط والميزان والعدل أ ن ز ل الله جل وعلا الكتب ا ل س م ا و ي ة من أ ج ل العدل و أ ر س ل الله جل وعلا الرسل من أ ج ل العدل وجاءت ا ل ش ر ي ع ة و ا ل ر س ا ل ة من أ ج ل العدل كما بينت ا ل آ ي ة ا ل غ ا ي ة من إ ر س ا ل الرسل و إ ن ز ا ل الكتب أ ر س ل ن ا رسلنا بالبينات و أ ن ز ل ن ا معهم الكتاب والميزان لماذا ليقوم الناس ب ا ل ق ص ط وهو العدل الذي ضده الظلم و أ ن ز ل ن ا ا ل ح د ي د فيه ب أ س ش د ي د ل أ ن هذا العدل في العالم لا يقوم إ ل ا ب أ م ر ي ن بالكتاب الهادي و ا ل ح د ي د الناصر الكتاب للعلماء والحديد ل ل أ م ر ا ء لذلك إ ذ ا ف س د ا ل ع ل م ا ء و ف س د ى ل ل م ر ه فتدى ل ع ا ل م لذلك اوجب الله على الجميع ان يطيروا م ر العلماء وكذلك ان ي ط ي ر و م ر الامره فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيروا الله و اطيروا الرسول واولي الامر منكم و ا و ل الامر منكم هؤلاء الامره والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ م ا م العلماء ف إ ذ ا فسد العلماء وفسد معهم ا ل أ م ر ا ء فسد العالم كما قال الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن كثيرا من ا ل أ ح ب ا ر والرهبان لياكلون أ م و ا ل الناس بالباطل والذين يفلزون ولا ي ف ق و ن ه ا في سبيل الله إ ن كثيرا من ا ل أ ح ب ا ر والرهبان فيقولون اموال الناس بالباطل ويصبون عن سبيل الله فجعل الله جل وعلا العالم كله أ م ر ه قائم على العدل و هو جل وعلا العدل و من أ ت ب ا ع ه العدل و هو جل وعلا أ ح ك م الحاكمين و أ ع د ل الحاكمين جل جلاله و يستفاد من هذه ا ل ج م ل ة أ ن الله جل و علا لما حرم الظلم على نفسه و حرمه على العباد يستفاد من هذه ا ل ج م ل ة ق ا ئ ل ه ان الله عز و جل يريد من العباد أ ن يتصفوا ب آ ث ا ر صفاته ا ل ع ظ ي م ة ا ل ج ل ي ل ة على مستوى ا ل ع ب و د ي ة لله رب العالمين أ ر ا د الله جل و علا من الناس أ ن يتصفوا ب ا ص ف ا ت ا ل خ ي ر ة و ا ل ك ر ي م ة التي وردها الله جل و علا لهم واتصفت جل وعلا بها ابتداء هذه غ ا ئ د ة من قواعد علم ا ل أ س م ا ء والصفات أ ن الله جل وعلا يريد من العباد أ ن يتصفوا ب آ ث ا ر صفاته لكن على مستوى ا ل ع ب و د ي ة وليس على مستوى ا ل ر ب و ب ي ة والالوهيه يتضح ذلك بان الله جل وعلا حكيم يحب من عباده أ ه ل ا ل ح ك م ة وهو عز وجل رحيم يحب من عباده أ ه ل ا ل ر ح م ة وهو جل وعلا كريم يحب من عباده اهل الكرم وهو كذلك صبور يحب من عباده اهل الصبر وهو جل وعلا عليم يحب من عباده اهل العلم وهو جل وعلا رؤوف يحب من عباده اهل الرافه و ه ا ك ن ا ت ا ئ ر الصفات يحب الله من الناس ان يتصفوا بهذا الصفات على مستوى ا ل ع ب و د ي ة ت ا ئ ر الصفات انلا بعض الصفات التي منع الله جل وعلا البشر أ ن يتصفوا بها مثل ا ل ص ف ا ت الجبار والمتكبر فالله جل وعلا لا يحب المتكبرين و هو جل وعلا لا يحب المتجبرين يحب من عباده ان يكونوا ق ر م ا ء علماء علماء أ ب ر ا ر اثقياء ولا يرضى من عباده أ ن يكونوا متكبرين و هو جل وعلا وحده المتكبر ولا يرضى منهم أ ن يكونوا جبارين فهو عز وجل وحده الجبار بعض الصفات ممنوع أ ن يتشبه بها ا ل إ ن س ا ن ويختص بها ل أ ن ه ا لا تليق ب ا ل إ ن س ا ن و إ ن م ا تليق بالرب ا ل إ ل ه المستحق ل ل ع ب و د ي ة وهو رب ا ل ع ز ة والجلال كذلك من فروع هذه ا ل ج م ل ة يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ان من عامل الناس ب ا ل ص ف ة عامله الله بنفس ا ل ص ف ة من تعامل مع الناس ب ا ل ص ف ة من الصفات عامله الله جل و علا بنفس هذه الصفه بمعنى أ ن من رحم الناس رحمه الله و من أ ح س ن إ ل ى الناس أ ح س ن الله إ ل ي ه و من ف ت ر الناس فتره الله ومن أ ع ا ن الناس أ ع ا ن ه الله وفي ا ل م غ ا م ل من شدد على الناس شدد الله عليه ومن فضح الناس فضح الله فضحه الله عز وجل ومن هتك اكثارهم هتك الله جل وعلا س ت ر ه هذه غالبا من, من القواعد ا ل ج ل ي ل ة في علم السلوك و ا ل أ خ ل ا ص ان الله جل وعلا يعامل العباد كما يعامل العباد بعضهم بعضا ودل على ه ذ ا الغاعله م ج م و ع ة من النصوص و ا ل آ ث ا ر و ا ل أ د ل ة منها قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من نفث عن مؤمن ك ر ب ة من كرب الدنيا ن ف س الله عنه ك ر ب ة من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة ومن ستر مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن اقال نادما اقال الله عثرته يوم ا ل ق ي ا م ة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه هذا الحديث يدل على, على هذه ا ل ق ا ع د ة أ ن الله يعامل العباد بما يعامل به بعضهم البعض كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث يرحم من في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء والراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم أ ي انسان طالب للرحمه ف ي ق و ل رحيما إ ذ ا كان الانسان يعامل الناس ب ا ل ق س و ة و ا ل غ ل ظ ة فلا يطمع في ر ح م ة الله أ ب د ا وهذا يفسر لنا السبب ان ابواب الرحمه مسدوده عند الكثيرين لان الانسان يعامل الناس بقسوه وبغلظه وبلا رحمه ويدعو الله جل وعلا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا كيف تنزل الرحمه و ق سدت الابواب والمداخل والانسان يرجو الرحمه لكن هو في نفسه لم يتعامل بهذه الرحمه اذن لن يطمعك الرحمه ولن ينصر بها ل أ ن ه من لا يرحم لا يرحم وكذلك في المقابل قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م خ ا ط ب من بعض المنافقين يا معشر من آ م ن بلسانه ولم يدخل ا ل إ ي م ا ن إ ل ى قلبه لا تؤذوا ل م س ل م ي ن ولا ت ت ب ع عوراتهم ف إ ن من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع ا ل ل ه عورته ولو جوف ومن بيته تتبع يصبحه في ا ل ل ه ع و ر ت ه يصبحه ولو ف ي ج و ف ر ح لاي ه ه ذ ت ه د لأي انسان يحب أ ن يتابع الزلات زلات الناس وينشر العيوب ويخرج ا ل ف و ا ئ ح والمستور ربنا قال هذا النوع من الناس لا بد أ ن ي ص ب ح في يوم من ا ل أ ي ا م ولا بد أ ن ي خ ش ف للناس في زمن من ا ل أ ز م ا ن ماذا هو حريص على التشهير بالناس و على ا ل ش م ا ت ة و ا ل س خ ر ي ة و الاستهزاء لا بد في يوم من ا ل أ ي ا م أ ن يجعله الله جل و علا ع ب ر ة للناس و أ ن يجعله الله جل و علا محل ل ل س خ ر ي ة و ا ل ش م ا ت ة و الاستهزاء هذه غ ا ي د ه ان من عامل الخلق ب ا ل ص ف ة عامله الله بتلك ا ل ص ف ة لذلك جاء في هذا الحديث ما يدور على هذه ا ل غ ا ي ب ه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ً فلا تظالموا ف الله جل وعلا لا يظلم ولا يحب من عباده أ ن يظلموا الله جل وعلا عدل ويحب من ع ب ا د ه أ ن يكونوا عادلين في حكمهم بين الناس لذلك يوم ا ل ق ي ا م ة البشر يتقلبون بين, بين فضل الله وعدله ف أ ه ل النار في عدله و أ ه ل ا ل ج ن ة في فضله فمن دخل النار دخلها بعدله و من دخل ا ل ج ن ة دخلها بفضله فالبشر كلهم يتقلبون إ م ا في فضل الله أ و عدله ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لقي الله جل و علا يوم ا ل ق ي ا م ة جازاه الله جل و علا على الحسنات إ ح س ا ن ا و على السيئات عقابا و خسرانا وجزاء ا ل من جنس ا ل أ و ل ولا يظلم ربك جل وعلا أ ح د ى لذلك أ خ ب ر ن ا الله جل وعلا بهذا الخبر حتى ن ت أ ه ل لهذا ا ل ص ف ة ن ك و ن من ا ه ل هذه ا ل ص ف ة و ن ح ذ ر من الظلم و ا ل ظ ل م معناه أ ن يوضع ا ل ش ي ء في غير محلي وضع ا ل ش ي ء في غير محلي الظلم وضع العقاب لمن لا يستحق العقاب هذا الظلم م ع ا ق ب ة البريء وترك الجاني هذا الظلم إ ذ ا وضع الشيء في غير موضعه يسمى ظ ل م إ ذ ا كافانا من لا يستحق ا ل م ك ا ف أ ه وتركنا من يستحق ا ل م ك ا ف أ ه يقول هذا الظلم إ ذ ا قدمنا من يستحق ا ل ت أ خ ي ر واخرنا من يستحق ا ل ت غ د ي م يقول هذا الظلم أ ي شيء وضعناه في غير م ح ل ه يقول هذا الظلم لذلك أ ك ب ر أ ن و ا ع الظلم الشرك بالله ل أ ن الشرك هو وضعي ل ل ع ب ا د ة في غير محلها ان يعبد ا ل إ ن س ا ن من لا يستحق ا ل ع ب ا د ة يعبد ا ل إ ن س ا ن مخلوق ضعيف صغير جاهل محتاج مثله هذا من أ ع ظ م الظلم لذلك لما نزلت ا ل آ ي ة قوله تعالى الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم اولئك لهم ا ل أ م ن وهم مهتدون ا ل ص ح ا ب ة أ ش ف غ و ا من هذه ا ل آ ي ة وقالوا يا رسول الله أ ي ن ا لم يظلم نفسه ظ ل م ا ل ص ح ا ب ة أ ن الظلم المعني هو الظلم المعلوم عند الناس الظلم, أو الظلم الطبيعي المعروف عند الناس أ ن ي أ ك ل ا ل إ ن س ا ن مال الناس بالباطل ويعتدي على الدماء أ و يعتدي على ا ل أ ع ر ا ض أ و على ا ل أ م و ا ل هذا الظلم فقال و ا يا رسول الله أ ي ن ا لم يظلم نفسه فقال لهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا سمعتم قول العرض الصالح يعد ن لعمان لولده إ ن الشرك لظلم عظيم فلا يا يابن الا ذلك الشرك بالله ان الشرك والظلم العظيم ف أ ع ظ م أ ن و ا ع الظلم على ا ل أ ر ض الشرك بالله ل أ ن ه وضعي ل ل ع ب ا د ة في غير موضعها يعبد ان ل يتم لا يستحق ا ل ع ب ا د ة من الجن أ و الشياطين أ و ا ل أ و ل ي ا ء أ و ا ل ط ا ل ح ي ن أ و ا ل أ ن ب ي ا ء أ و المرسلين أ و ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ا ل أ ح ج ا ر أ و ا ل أ ش ج ا ر أ و القبور أ و الكواكب أ و النجوم أ و غيرها من المخلوقات كلها من عبده ا يكون ب الظلم ة ن ف ت ه وراء الظلم وهو الشرك بالله رب العالمين وكذلك يقول يكون الظلم بالنقصان من المردار المطلوب أ ي انسان أ ن ق ص ما يجب عليه و ك ف ر في أ د ا ه يكون ظالما كما قال الله جل وعلا عن صاحب الجنتين كلتا الجنتين آ ت ت ق ط ل ا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله م ا ن ا ه لم تظلم منه شيئا يعني لم ت ن ق ق ش ي ئ ان م إ ن ت ا ا ا ج ه و ث م ر ت ه ا وإنما أخرجت ا ل ث م ر ا ت وفيرة غزيرة ك ا م ل ة ت ا مصر ة غير ن ا ة فالنقطة ا ا ل من ق م د المنطب ظلم و ض ع ا ل ش ي غير ف م ح ل ه ذ ل ظلم ك يسمى و ا ل ظ ل م م ا ت ي و م ا ل ق ي ا م ة و ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س الإنسان ل ا م حذر أن يأتي ي و م ا ل ق ي ا م ة بهذه م م ظ ا للناس ل ا ل م ظ ا ل م مجالاتها ث ل ا ث ة حقوق الناس ان ه الانسان يظلم الناس اما ان يظلم الناس في الدماء يعتدي على الدماء والاجساد والابدان فيضرب او يقتل او ي ف ل ف عضو للانسان ع ي ن او اذن او انف او يقطع عضو من اعضاء الانسان هذه, دي... هذه مظالم في الدماء والابدان والاجساد او يقول هذا الظلم في الاموال أ ل ك ن يقول ا ن س ن يقول انسان يقول ا ن س ا س يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان ي و ل ا ل س ا ن يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول ا ن س ا يقول انسان يقول انسان يقول ا و س ا ن ي ق ل انسان يقول انسان يقول ا س ا ن ي ق و انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان ي ق ل انسان يقول انسان يقول يقول انسان ض ق و ل انسان ا س ا ن يقول ا ن س م ن و ل انسان يقول انسان يقول انسان يقول ا ن س يقول انسانسان يقول ا ن ا س ا ل أ ع ر ا ض ويدخل في ذلك الزنا والفواحش و إ ش ا ر ة السمعه و س و ء الظن والتشهير و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والهمز واللمس هذه مظالم لكنها في ا ل أ ع ر ا ض وكل هذه المظالم ب ا ل و ا ع ه ا ل ث ل ا ث ة م م ن و ع ة في ا ل ش ر ي ع ة ل أ ن هذه المظالم يوم ا ل ق ي ا م ة ستكون ظلمات على صاحبها عند لقاء الله ك م ا قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من كانت عنده لاخيه مظلمه من دم أ و مال أ و عرض فليتحلله منه اليوم قبل يوم القيامة قبل ان ل ق قبل ي ا م ة لا يكون درهم ولا دينار ان كان له حسنات اخذ من حسناته ف و ر ط ي المظالم و إ ن لم يكن له حسنات اخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار ولسان الظالم يوم ا ل ق ي ا م ة سيكون من المفلسين ليس الفلس فلس الدرهم والدينار والمتاع وانما الفلس فلس القيم والاخلاق والحسنات والدرجات والرصيد عند الله جل وعلا في الميزان قال ر س و ل عليه الصلاه ا ل س ل ا م عن المفلس قال الصحابه اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ف ق ل لهم النبي عليه الصلاه والسلام المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا و أ ك ل مال هذا و س ف ى ك د م هذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى ي غ ض ى ما عليه ف إ ن فنيت حسناته قبل أ ن ي غ ض ى ما عليه أ و خ ذ من سيئاتهم سيئات المظالم فطرحت عليه ثم طرح في النار ذا الفلس ذا ا ل م ف ه و م الصحيح للفلس وليس الفلس فلتديرهم والدينار انني سالوا كل سيومات ولا ممتلكات ولا س ي ا ر ا ت ولا رصيد في البنك ولا ثروات ولا أ م و ا ل ط ا ئ ل ة هذا نوع من الفلس لكن الفلس ا ل أ خ ط ر هو فلس القيم و ا ل أ ر و ا ح والمبادئ ش ك ن الرسول ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صح ح عند ا ل ص ح ا ب ة هذا المفهوم مفهوم الفلس الذي هو أ خ ط ر من فلس الدنيا نظر ا ل ص ح ا ب ة من هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ح د و د ة إ ل ى ص و ر ة أ و س ع و أ ك ب ر و أ خ ط ر الفلس الذي يكون يوم ا ل ق ي ا م ة عندما يفلس ا ل إ ن س ا ن من الحسنات ورجاء بحسنات ع ظ ي م ة يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ن هذه ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى تحت هذه الفوائد ا ل ع ظ ي م ة ف م ا قال الله عز وجل مناديا من عباده يا عبادي كلكم ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني أ ه د ك م ويستفاد من هذه ا ل ج م ل ة ق ا ع د ة أ ن ا ل أ ص ل في الناس الضلال والجهل و ا ل ه د ا ي ة ن ع م ة من الله وكذلك العلم بتوفير من الله لذلك أ ي إ ن س ا ن ي أ ت ي إ ل ى هذا العالم ي أ ت ي جاهلا لا يعرف شيء لا ع ن الدين ولا ع ن الدنيا أ ي مولود ي أ ت ي إ ل ى هذا العالم ي أ ت ي خالي الزين من أ ي م ع ل و م ة عن هذه ا ل ح ي ا ة ولا ع ن ا ل آ خ ر ة فلاصق ا البشريه الجهل التام كما قال الله عز وجل والله أ خ ر ج ك م من بطوني و م ه ا ت ك م لا تعلمون ش ي ئ ا ما هو مولود جاء إ ل ى هذا العالم وهو م ت ر ف مثل ا مولود جاء إ ل ى هذه الدنيا وهو يحمل ش ه ا د ة ع ل م ي ة أ و د ر ج ة أ ك ا د ي م ي ة جميع العلماء و ا ل ع ب ا ق ر ة والنوابض في المستقبل كانت بدايتهم ا ل ج ه ة التام الله أ خ ر ج ك م من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لكن أ ن ع م الله جل وعلا علينا بوسائل ا ل إ د ر ا ك والعلم و ا ل م ع ر ف ة أ خ ر ج ن ا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا لكن جعل لنا السمع ة والافئده ب ل أ هذه ا ل أ د و ا ت التي بها نستطيع أ ن نتعلم خلق الله جهال لكن زودنا ب أ د و ا ت ا ل م ع ر ف ة أ د و ا ت العلم حتى نتعلم ونعرف أ س ر ا ر ا ل ح ي ا ة ونعرف أ س ر ا ر ا ل ش ر ي ع ة لذلك أ ي إ ن س ا ن عالم حتى لا يغتر بعلمه ينظر كيف كان عندما ولد ليحمد الله جل وعلا صباحا و م ث ا ل الذي أ ن ع م عليه ب ن ع م ة العلم ووفره للفهم والادراك لذلك أ م ر الله جل وعلا العباد أ ع ط ا ه ف ر ص ة فضع الله الباب للعباد أ ن يستعينوا به ي س أ ل و ه إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ضال و ا ل إ ن س ا ن حائر و ا ل إ ن س ا ن عاجز و ا ل إ ن س ا ن جاهل إ ذ ن يحتاج إ ل ى مصدر ليعينه يحتاج إ ل ى من هو أ ق و ى منه ا ل إ ن س ا ن بطبعه ضعيف يحتاج الى من هو أ ق و ى منه و ا ل إ ن س ا ن بطبعه عاجز يحتاج الى من هو أ ق د ر منه و ا ل إ ن س ا ن بطبعه جاهل يحتاج الى من هو أ ع ل ى منه و هو فقير يحتاج الى من هو أ غ ن ى منه والله جل وعلا هو صاحب العلم المطلق والغنى المطلق و ا ل ق د ر ة ا ل ت ا م ة و ا ل ق و ة ا ل ك ا م ل ة إ ذ ن لا يستطيع الانسان ان يستقيم إ ل ا ب ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله شكرا ربنا ج لذلك وعلا ويستعين ويرض والتوفيح فاستهدوني أعطى الإنسان فرصة. أعطاه الإنسان فرصة ليلجأ إليه ويستعين به منه الهداء قل لكم ضال إلا ل من أهدكم منه من فرصة فرصة به هديته في ا ل ق ر آ ن الكريم ربنا جل وعلا يخبرنا عن عن صفات ص ف ا ت ا ل إ ن س ا ن وهي صفات النص والعيب والضعف والعدل مرضى الآيات التي فيها الإنسان تذكر ذكر جاء ا ل إ ن س ا ن مزموما مغرونا بصفات النص ق والعف ي أ ص ل ا ما ذكر الله جل وعلا ا ل إ ن س ا ن بمجرد إ ن س ا ن ي ت ه ممدوحا ولا مشكورا قال الله عز وجل إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات إ ن ا ل إ ن س ا ن لربه لكنود يعني حقود كفور جحود إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى الراه استغنى يطغى ا ل إ ن س ا ن ويتمرد إ ذ ا ر أ ى نفسه إ ذ ا توهم مجرد وهم أ ن ه قد استغنى هنا يطغى ويتمرد إ ذ ا حسن مجرد إ ح س ا س ولا ه و يستغني ا ل إ ن س ا ن اصلا لا يستغني لا يستغني عن ا ل إ ن س ا ن ولا يستغني عن رب ا ل إ ن س ا ن ما يستطيع انسان ل إ يعيش في هذا العالم بمفردهم و العزل ع ن الناس ولو كان أ غ ن ى ا ل أ غ ن ي ا ء ولو كان أ ع ظ م الزعماء ما في زعيم يستطيع أ ن يستغني عن الحراس ولا عن الصناع ولا عن الزراع ولا عن الرعيه ما في إ ن س ا ن مهما ب ل غ م ن ا ل ق و ة يستطيع أ ن يستغني, يستغني عن الناس لكن اذا راى توهم أ ن ه قد استغنى هنا يطغى ويتمرد إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق ه ل و ع ة إ ذ ا مسه الشر جزوعا و إ ذ ا مسه الخير منوعا إ ل ا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون قتل َُ ا ل إ ِ ن س َ ا ن ُ ما َ اكفره ََُ وكان َََ ا ل إ ِ ن س َ ا ن ُ اكثر ََْ شيء َْ جدلا ََ خلق ُِ ا ل إ ِ ن س َ ا ن ُ من ِْ عجل ٍَ أ و ر ي ك م آ ي ا ت ي فلا ا ل ا س ت غ ر ق ا ل ل آ ي ا ت التي فيها الانسان يجد الانسان ان ه كل او معظمها فيها الانسان مغروم بصفات الذم والعشق وهذا يدل على ان الانسان بمجرد كونه انسان لا يستحق ان يكرم ولا يشرف وإنما يستحق التشريف والتكريم ب أ م ر إ ض ا ف ي ف ه و ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ن س ا ن المؤمن لا يوجد اشرف ولا ارقى منه أ م ا ا ل إ ن س ا ن الكافر غير المؤمن أ و الفاجر غير المستقيم ف هو احط د ر ج ة من البهائم و الحيوانات و ا ل أ ن ع ا م لذلك ربنا جل و علا حكم على الضالين ب أ ن ه م اقل د ر ج ة من الحيوانات و البهائم قال الله عز و جل أ و ل ئ ك ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل سبيلا و ل ك ك الانعام وما ق ا ل ك الانعام بس و إ ن م ا ق ا ل أ ض ل سبيل ا من ا ل أ ن ع ا م يعني أ ح ط د ر ج ة من الحيوانات ب ه ا ا ئ م و ل يعني ا ل إ ن س ا ن بانسانيته إ ذ ا ما ع ر ف ا ل إ ي م وما ا ن ع ر فالله وما ا ت د إلى الله حيكون في هذا العالم أ ق ل م ك ا ن ة من ا ل ب ه ي م ة و أ ح ط د ر ج ة من الحيوان و أ د ن ى مستوى من ا ل د و ا ب شكرا ربنا قال ا ل إ ن س ا ن ي خ س ر ا ل أ ص ل في ا ل إ ن س ا ن ي ه انا اترانا الا الذين آ م ن و ا ل أ س بابل أ س ب ا ب ا ل ن ج ا ة من ا ل خ س ر ا ن آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لذلك هذا ال... النداء الثاني شو هذه ا ل ق ا ع د ة ل ل إ ن س ا ن الجاهل قال الله جل وعلا لهؤلاء يا عبادي كلكم ضالين لولا أ ن الله أ ن ع م علينا ب ا ل ه د ا ي ة و ا ل ر س ا ل ة لعشنا في هذه ا ل ح ي ر ة والضلال حتى الموت كلكم ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني اهدكم لذلك علمنا الله جل وعلا أ ن ندعوه بهذا الدعاء ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة أ ع ظ م ص و ر ة في ا ل ق ر آ ن و ا ل ت و ر ة و ا ل إ ن ج ي ل والزبور أ ع ظ م ص و ر ة في هذه الكتب ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة وفيها هذا الدعاء الوحيد اهدنا الصراط المستقيم قبل هذا الدعاء م ق د م ة وتمهيد و ا ث ن ا ء على الله وتمجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا الثناء على الله إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ت و س ل بالعمل الصالح ماذا تريدون إ ه د ي ن ا الصراط ا ل م س ت ق ي ما م هو الصراط المطلوب صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير ا ل م غ ض و ب عليهم و ل ض ا ل ي ن يعني الدعاء الوحيد كيف ا ل ح ة الطلب الوحيد و ا ل غ ا ي ة ا ل ث ا م ي ة إ ه د ي ن ا الصراط ا ل م س ت ق ي ما م قبلها م ق د م ة وما بعدها تفصيل وكل قطر ا ل ف ا د ه ا ل م ص و د من هذا ه الدعاء إ ه د ي ن ا الصراط ا ل م س ت ق ي م ا ل صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير ا ل م غ ض و ب عليهم ولطالين و ا ل ه د ا ي ة في هذا العالم ه د ا ي ة الله جل وعلا في هذا العالم على درجات و مراتب أ ر ب ع ة المرتبه ا ل أ و ل ى هي ه د ا ي ة ع ا م ة لجميع المخلوقات وهي ا ل ه د ا ي ة إ ل ى مصالح الدنيا أ ي مخلوق خلقه الله جل وعلا في هذا العالم إ ن س ا ن أ و حيوان أ و نبات أ و جماد هداه الله جل وعلا إ ل ى جلب المصالح و دفع المضار عنه حتى الحيوانات والبهائم والوحوش خلقها الله و هداها كيف تفترس وكيف تاكل وكيف تعيش وكيف تهرب من ا ل أ ع د ا ء وكيف ت خ ت ف ي وكيف تحفظ الصغار وكيف ترضيعهم وكيف ترحمهم الوشوش المفترسه ربنا جل وعلا أ ع ط ا ه هذه الهدايا والحشرات ربنا أ ع ط ا ه هذه الهدايا والعصافير كل ع ا ل م لما خلق الله جل وعلا أ ع ط ا ه هدايا تناسبه يعني كل مخلوق هداه الله جل وعلا هدايا تناسبه لتستمر حياته في هذا العالم وهي ا ل م ذ ك و ر ة في قوله تعالى صوره ا ل أ ع ل ى س ب ت اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى في ا ل ب د ا ي ة الخلق وكل مخلوق ربنا جل وعلا هداه قال خلق فسوى ثم قال قدر فهدى يعني جميع المخلوقات هداها الله جل وعلا هذه الهدايه ا ل ع ا م ة وهي ه د ا ي ة إ ل ى مصالح الدنيا ونوع ثان من ن و الهدايه هداية خ ا ص ة بالمكلفين ا ل إ ن س والجن الثغلين وهذه ا ل ه د ا ي ة هي ه د ا ي ة البيان و ا ل إ ر ش ا د و ا ل د ل ا ل ة والتعريف ب ا ل ر س ا ل ة و ا ل ش ر ي ع ة وهذه ا ل ه د ا ي ة التي جاء بها الرسل والانبياء هذه ا ل ه د ا ي ة ليست للنباتات ولا للجمادات ولا للحيوانات إ ن م ا هي ل ل إ ن س والجن المامورين ب ا ل ع ب ا د ة من أ ج ل ه م من أ ج ل الجن و ا ل إ ن س أ ن ز ل الله الكتب و أ ر س ل الله عز وجل الرسل هذه ا ل ه د ا ي ة ه د ا ي ة الرشاد والبيان الرشاد الى طريق الخير والرشاد كذلك الى طريق الشر و ا ل ت ح ذ ي ر منه وهي ا ل م ذ ك و ر ة في قوله تعالى وهديناه النجدين و م ذ ك و ر ة في قوله تعالى إ ن ا هديناه السبيل إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا هديناه يعني بينا ل ه ل أ ن ه هذه ا ل ه د ا ي ة مجرد بيان وتوضيح هديناه السبيل بيناه ل السبيل سبيل الخير وسبيل الشر وعنده الاختيار ا ع ط ي ن ل ه العقل و ا ل إ د ر ا ك ليميز ويختار إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا هذه ا ل ه د ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة وهي ه د ا ي ة خ ا ص ة من المكلفين أ م ا ا ل ه د ا ي ة ا ل ث ا ل ث ة وهي ه د ا ي ة أ د ق منها و أ خ ص منها هي ه د ا ي ة التوفيق و ا ل إ ل ه ا م بمعنى أ ن يخلق الله جل وعلا في هذه القلوب ا ل م ي ل ة إ ل ى الصراط المستقيم والتمسك ب ه د ا ي ة القلوب إ ل ى العمل و هذه ا ل ه د ا ي ة لا يملكها إ ل ا الله رب العالمين ه د ا ي ة الارشاد يملكها الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء ومع ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل يملكها الدعاء والمصلحون يهدوا ل ن ا س و ي ر ش د ا ل ن ا س إ ل ى الصراط المستقيم لكن ه د ا ي ة القلوب التوفيق و ا ل إ ل ه ا م أ ن ي خ ل ق الله جل وعلا في هذه القلوب ا ل إ ي م ا ن ويجعلها تميل إ ل ى ا ل إ ي م ا ن هذه لا يملكها إ ل ا رب العز وجل ا ل ا ل ولا تطلب إ ل ا من الله عز وجل ل أ ن القلوب بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف يشاء لذلك كان من دعاء الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صرف القلوب و ا ل أ ص ر ا ر صرف قلبي الى طاعتك هذه القلوب يصرفها الله ليس الاطباء ولا التجار ولا المعلمين ولا الرؤساء وللحكام هذه القلوب يملك مفاتيحها رب العزه والجلال لذلك ا ل إ ن س ا ن ي س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقه بعدما عرف الحق ان يلتزم الحق ه د ا ي ة التوفيق والالهام ه د ا ي ة خ ا ص ة ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن دون غيره إ ذ ا كان ه د ا ي ة سابقه ع ا م ة للمسلمين والكفار يعرف الصراط ا ل م س ت ق ي م ويعرف الحق ه د ا ي ة التوفيق والالهام خ ا ص ة ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن الذين وفقهم الله فامنوا ثم رحمهم الله جل وعلا وانعم عليه أ م ا ا ل ن و ع الرادي على ا خ ي ر من نوع الهدايا فهو ه د ا ي ة تكون يوم ا ل ق ي ا م ة وهذه ا ل ه د ا ي ة التي تكون يوم ا ل ق ي ا م ة هي ع ب ا ر ة عن خ ل ا ص ة ل أ ن و ا ع الهدايا ا ل م و ج و د ة في الدنيا ف ي ه د ي الله جل وعلا المؤمنين المستغمين إ ل ى طريق ا ل ج ن ة و إ ل ى الصراط ا ل م س ت غ ي م يوم ا ل ق ي ا م ة ل ي د خ ل و ا الجنة و يهدي كذلك الضالين المنحرفين إ ل ى طريق جهنم ولا طريق لهم إ ل ا إ ل ى جهنم ما يستطيع أ ن ي س ي ر في أ ي طريق إ ل ا طريق جهنم فقط ه د ا ي ة لطريق جهنم ل أ ن خ ر ا ص ه لما فعلوا في الدنيا و ه د ا ي ة لطريق ا ل ج ن ة ل أ ن خ ر ا ص ه لما فعلوا في الدنيا عن هذه ا ل ه د ا ي ة قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أ ع م ا ل ه م سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم ا ل ج ن ة ع ر ف ه ا لهم ه ن ا ربنا ذكر ا ل ه د ا ي ة بعد القتل الذين قتلوا، المجاهدين ذ ي ن قتلوا ل ا الذين قتلوا في سبيل الله ربنا ك ا سيهديهم هم ماتوا متى سيهديهم يوم ا ل ق ي ا م ة كيف يهديهم يهديهم الى طريق ا ل ج ن ة حتى ان المؤمن لما يتوجه إ ل ى ا ل ج ن ة يكون أ ع ل م بطريقه إ ل ى ا ل ج ن ة أ ك ث ر من علمه ودرايته إ ل ى بيته في الدنيا كانه اعرف طريق مرسوم إ ل ى ا ل ج ن ة معين ولكن يدخل إ ل ى ا ل ج ن ة م ب ا ش ر ة و إ ل ى مكانه في ا ل ج ن ة وبيته وقصوره ودوره ك أ ن ه زائف إ ل ى بيته في الدنيا لا يضل لا شمالا ولا يمينه ا ذ ه هداية ت ك وهي ن يوم الغيامة ل أ ل الجنة إلى ط ر ق ايضا ل ج ن ة و ه أ ي م س ؤ و ر ة في قوله تعالى وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد صلى ا ل ح ج ب ع د ما ربنا ا ق ل إن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا الصالحات يهديهم ربهم ب إ ي م ا ن ه م في صوره يونس إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ب إ ي م ا ن ه م تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم يعني هذه ا ل ه د ا ي ة في ا ل ج ن ة يوم ا ل غ ي ا م ة في ا ل ج ن ة ل أ ه ل ا ل ج ن ة يهديهم الله جل وعلا إ ل ى طريق ا ل ج ن ة و ع ك ث ر ه د ا ي ة أ ه ل النار إ ل ى طريق النار لان ما في ث ا ن ي يوم الغياب م يضل ويدخل ا ل ج ن ة من أ ه ل النار عن طريق ا ل خ ط أ ف ا خ ط أ ا ل ص غ ي ق ودخل ا ل ج ن ة ولا ا ل ع ك س ما في انسان يضل الطريق ويدخل جهنم عن طريق ا ل خ ط أ وهو من اهل ا ل ج ن ة ف أ ه ل ا ل ج ن ة طريقهم مرسوم وكذلك أ ه ل النار طريقهم مرسوم هدايه للفريغين كل إ ن س ا ن على حسب ما كان عليه في الدنيا قال الله على اهل النار و ح ش ر و ا الذين ظلموا و أ ز و ا ج ه م وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إ ل ى صراط الجحيم هذا ا ل خطاب ل ل م ل ا ئ ك ة ربنا قال للملائكه امسكوا هؤلاء ي ض ل ي ن أ ه د و ه م إ ل ى صراط الجحيم وجهوهم المدخل الصحيح إ ل ى جهنم فهدوهم ا ل أ صراط الجحيم هذه هدايه تكون يوم ا ل ق ي ا م ة فهذه أ ر ب ع انواع من ا ل ه د ا ي ة وكلها بيد الله عز وجل <تصفيق> لذلك فتح الله جل وعلا هذا الباب للعباد واعطاهم هذه ا ل ف ر ص ة ا ل ع ظ ي م ة فقال لهم يا عبادي ق ل ل ك م ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني أ ه د ك م ل أ ن ه لا يستغني عن الله إ ل ا جاهل إ ن س ا ن ل الله يدعو ا ج ل و ع ل ا وليس ا ت ع ي ن ب ا ل ل ه معنى إ ن س ا ن جاهل أ و إ ن س ا ن سفي ه أ و أ ح م ق أ و م غ ر و ر أ و جاهل لا يعرف إ ن ه لا يستطيع ان يستطيع غ ن ان ي س ت ط ي ن و ر ب ن ا ج ل و ع ل ا يعلم ا ن العباد لا يستطيعون ا ل ا س ت غ ن ا ء عنه د وقال له هذا الفرصه د ي ت ه فهذا ا ت د أهدكم و ن ي ه ما يتعلق بمصالح, بمصالح الاخر ثم مصالح ذكر الله جل وعلا للعباد مصالح الدنيا جل ل أ ن العباد مفطورين على حب العاجل ومصالح الدنيا من المسكن والماكل والمشرب والملبس فقال الله جل وعلا لهم يا عبادي كلكم جائع إ ل ا من أ ط ع م ت ه فاستطعموني أ ط ع م ك م ومعايا عبادي كلكم عار إ ل ا من كسوته فاستكسوني أ ك ف ك م ل أ ن ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ي ا ة يسعى من أ ج ل إ م ا انه ي س ع ى من أ ج ل جلب ا ل م ص ل ح ة أ و دفع المضره ي س ع ى من أ ج ل ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة كيف يحافظ على ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة بالغذاء والدواء وكذلك الطعام والشراب هذه ا ل م ص ل ح ة ن ع م ة ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة تحفظ بالطعام والشراب و ا ل أ ك ل والغذاء فربنا جل وعلا تكفل للناس ب ه ذ ا ا ل م ص ل ح ة قال للعباد كلكم جائع إ ل ا من اطعمته فاستطعموني و ط ع م ك م يعني ولكن ومن ومن حرمه يجب ان, يرزقه ولا أن, ولا أن جل وعلا يحرم يكون هناك افعال ل مؤمنين ويكون ل هناك افعالهم ي يكون هناك افعالهم يكون هناك ل افعالهم ي س ت ط ي يعت ع أن أ و لا ي ي س ت ط ن أ ن ي أ ك ل ل و افعالهم ي س ت ط يكون ه ن ح ك م في افعالهم ل ولا ج و ا ر ض ج لذلك ذكر الناس ف هذه ا ل ن ع م ة فالهم كلكم جائع لا تستطيعوا لا طعام ولا شراب إ ل ا من اطعمته فاستطعموني و ط ع م ك م وقال لهم كلكم عال إ ل ا من كسوته فاستكسوني أ ك س ك م والكلام عن الطعام إ ش ا ر ة إ ل ى جلب مصالح الدنيا والكلام عن الكساء إ ش ا ر ة إ ل ى دفع المضار في هذه الدنيا يعني ك ا ن و ربنا جل وعلا ت ك و ل ل ن ا س أ ن ي ج ل ب ل ه م كل مصلحة و أ ن ي د ف ع ع ن ه م كل مضرة ك ل مصلحة ت ت م ث ل ه هناك افعاله هناك ا ف ع ا ب و م ا ي ن ف ع ا ل ه هناك افعاله هناك افعاله هناك افعاله هناك افعاله هناك افعاله ه ا ل ا ن ع ا ل ه هناك افعاله هناك افعاله هناك افعاله هناك افعاله هناك افعاله ن ا ك افعاله هناك افعاله هناك ا ف ا ل ه م ن ا ك افعاله هناك افعاله ه ا ك افعاله هناك الملابس ويشمل كذلك البيوت التي ي س ت ث ر فيها ا ل إ ن س ا ن فربنا جل وعلا تكفل انو م ص ل ح ة الدنيا ا ل م ت م ث ل ة في الطعام والشراب بيد الله جل وعلا وكذلك المضره في الدنيا يدفعها الله جل وعلا ا ل م ت م ث ل ة في ا ل ك س ا ء الذي يدفع ا ل إ ن س ا ن البرد ويغيه من كثير من ا ل أ ض ر ا ر في هذا العالم يستر الانسان ويغيه من الاضرار فذكر الله جل وعلا هنا م ص ل ح ة الدنيا ودفع المضره كذلك في الدنيا ثم ذ ك ر الله جل وعلا للعباد دفع المضره في ا ل آ خ ر ة ف ق ا ل في النداء الثاني ل ت ا ل ي م ب ا ش ر ة يا عبادي إ ن ك م ت خ ط ئ و ن بالليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم ذ ك ر في هذا النداء ا ل ز ن و ب والذنوب هي التي تجلب الفساد للدين والضرر في الدين الضرر الذي يكون في الدين سببه الذنوب والجرائم والمعاصي فربنا جل وعلا قال كذلك الضرر الذي يكون في الدين بيدي إ ز ا ل ت ه استغفروني و ز ل عنكم هذا الضرر و أ غ ف ر لكم كما ازلت عنكم الضرر الوارد في الدنيا ف ك ث و ت ك م و أ ز ل ت عنكم ا ل أ ذ ى من البرد الشديد كذلك ا ل م ص ل ح ة في ا ل آ خ ر ة أ ز ي ل و ه ا عنكم فاستغفروني أ ز ي ل عنكم هذه ا ل م ض ر ة التي تغودكم إ ل ى جهنم أ غ ف ر لكم إ ذ ن هذه ا ل ج م ل ة انتظمت أ ر ب ع مسائل في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة ل ل إ ن س ا ن ا ل أ و ل ى جلب ا ل م ص ل ح ة في الدين و ا ل ث ا ن ي ة دفع ا ل م ض ر ة في الدين ا ل ث ا ل ث ة جلب ا ل م ص ل ح ة في الدنيا و ا ل ر ا ب ع ة دفع المضرة التي الدنيا تكون في الدنيا. هذه ا ل أ ر ب ع ة ذكرها الله جل وعلا في هذه ا ل ج م ل ة من الحديث القدسي اما م ص ل ح ة الدين فقم ب ا ل ه د ا ي ة إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن اهتدى ك د ه يكون فاز و افلح و س ي د في الدنيا و ا ل آ خ ر ة هذه م ص ل ح ة ا ل ه د ا ي ة في الدين م ص ل ح ة الدين ف أ ع ط ى الله جل وعلا ا ل إ ن س ا ن م ص ل ح ة الدين فقال عز و جل كلكم ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني أ ه د ك م هذه م ص ل ح ة الدين طيب الدين قد يكون في ه م ض ر ة وهذه ا ل م ض ر ة تتمثل في الجرائم والذنوب أ ي ض ا ذكر الله جل وعلا هذه ا ل م ض ر ة وتكفل ل ل ن ا س ب أ ن ه حيزيل عنهم هذه ا ل م ض ر ة فقال لهم إ ن ك م تخطئون بالليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا فاستغفروني أ غ ف ر لكم بعدما ض م ن الله جل وعلا ل ع ب ا د ه وبشر الله العباد بمصالح الدين و إ د ا ر ة الضرر في الدين كذلك بشرهم ب م ص ل ح ة الدنيا ف ق ا ل لهم كلكم جائع إ ل ا من أ ط ع م ت ه فاستطعموني واطعمكم هذه م ص ل ح ة في الدنيا ثم زال عنهم ا ل م ض ر ة ا ل م ت و ق ع ة في الدنيا فقال له م كلكم عار إ ل ا من كسوته فاستكسوني أ ك س ك م فهذه ج م ل ة ب ل ي غ ة أ ش ا ر إ ل ي ه ا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من كلام الله جل وعلا وهي ش ا م ل ة لخير الدنيا و ا ل آ خ ر ة بلا استثناء إ ن من طلب ا ل ه د ا ي ة من الله ووجدها واستغفر الله جل وعلا فغفر له ثم رزقه الله جل وعلا في الدنيا ما يسد ربقه ويبقيه على ا ل ح ي ا ة يعيش ح ي ا ة ك ر ي م ة بلا زلل ولا احتغار من الناس وكذلك أ ز ا ل الله جل وعلا عنه أ ز ى الدنيا من حر أ و برد أ و زمهرير أ و شمس أ و رياح و أ ت ر ب ه أ و غيرها يكون ا ل إ ن س ا ن قد سعد في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ف الله جل وعلا تكفل لعبادي بهذه المصالح كلها ثم ذكر الله جل وعلا لعباده أ م و ر لا بد ان يعلموها حتى يستمروا على ع ب ا د ة الله جل وعلا فقال الله جل وعلا لهم مخاطبا يا عبادي إ ن ك م لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي ف ت و ف ع و ن ي ك أ ن الله جل وعلا يقول للعباد أ ن ا مستغن عنكم جميعا كما قال عز وجل يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ا الله والله هو الغني الحميد ومن صفاته عز وجل أ ن ه الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم ي ك ن له كفوا أ ح د الصمد في غور كثير من المفسرين الذي تصمد إ ل ي ه الخلائق ولا يستغني عنه أ ح د وهو مستغني عن الجميع لا يحتاج إ ل ى أ ح د ويحتاج إ ل ي ه كل أ ح د لا يستغني عن إنسان, انسان وهو مستغني عن الجميع فقال الله جل وعلا للعباد حتى لا يلبس عليهم الشيطان الكام ولا يشوش عليهم ب أ ن الله صغير إ ل ي ه م أ و محتاج إ ل ى عبادتهم أ و محتاج إ ل ى طاعتهم قال الله جل وعلا لهم حتى لا ي غ و ل في ا ل ا ا م الخاطي إ ن ك م لن تبلغوا ضري فتضروني لا تستطيعوا ان تصلوا الي لتضروني يعني لا يستطيع أ ح د منكم أ ن يوصل إ ل ي الضرر وكذلك لا يستطيع أ ح د منكم أ ن ينفعني ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يفعل ولا يتحرك إ ل ا بقدر الله جل وعلا لولا أ ن الله جل وعلا أ ع ط ا ه ا ل ق د ر ة على ا ل ح ر ك ة لما تحرك لو ربنا جل وعلا سلم من ا ل إ ن س ا ن ن ع م ة العقل أ و ن ع م ة ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة كيف يتحرك ا ل إ ن س ا ن وكيف ينفع نفسه فضلا عن ان ه ينفع غيره فهو ع ا ج ز إ ذ ا أ ي حركه يتحركها ا ل إ ن س ا ن فيجد ن ع م ة من الله جل وعلا فلا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يضر الله جل وعلا بمعصيته ولا أ ن ينفع الله جل وعلا بطاعته يواصل بعد الأذان بعد <تصفيق> Hello! <laughs> ف ق ا ل لهم انكم لن تبلغوا ضري فتضبوني ولن تبلغوا ن ف ع فتنفعوني و اراد الله جل و علا أ ن يبلغ العباد أ ن ه ليس مثل ملوك الدنيا الملك في الدنيا إ ذ ا أ ح س ن إ ل ى الناس فهو خائف من ا ل ض ر ف خائف من المظاهرات ا ل ع ا م ة خائف من ا ل د و ر ة ث و ر ة الجماهير ولكن ق ل ا ب ا ل ش ع ب عليه الملك في الدنيا إ ذ ا أ ح س ن ل ل ن ا س يحسن ل م ط ل ح ة إ م ا أ ن ه ي ط ل ب م ل ح ة ت ط و ي ر او ن ت ت خ ا ا ب أ ت أ ي ي د و س ل ة من الجماهير أ و خوف ا من ا ن ق ل ا ب أ و م ع ا ر ض ة أ و م ظ ا ه ر ا ت أ و ف و ض ى أ و فساد في الشوارع هذا حاله م ك الدنيا ضعفاء م ح ت ا ج ي ن إ ل ى غيرهم فقراء الى الناس لكن رب العزه وجلال ل ي س م ث ل م ل ك الدنيا يحسن ل ل ن ا س لا طلبا لمصلح منهم و يحسن إ ل ي ه م لا خوفا من ضرر منهم فقال الله جل و علا لهم إ ن ك م لن تبلغوا ضري فتطلبوني ف الله جل و علا لا يخشى ضررا من أ ح د و إ ن ك م لن تبلغوا نفعي فتنفعوني لا يرجو الله جل و علا نفعا من أ ح د و ت أ ك ي د هذه ا ل غ ا ئ د ة قيل الله جل وعلا المطلق عن عبادي و أ ن ه لا يشبه حكام الدنيا ولا ملوك ا ل أ ر ض قال الله جل وعلا لهم في النداء التالي يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ت ق ى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا لو أ ن جميع الناس كانوا على أ ت ق ى قلب رجل واحد نفترض أنهم ك ا ن و ا على قلب ا ل رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م كانوا كل ه م في ا ل إ ي م ا ن مثل ا ل رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م وفي التقوى مثل ه ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة وسلم ا ل ا وفي ا ل أ خ ل ا ق مثل المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني بشر يمشو ا على ا ل أ ر ض ك أ ن ه م ملائكه لا يزيد ذلك في ملك الله ج ل و على شيء ولا ينفع الله ج ل و على ش ي ئ ا ل أ ن ه من ع م ل الصالح عن نفسه ومن عامل الصالح عن المصلح ت ا و د على نفسه ومن كذلك أ س ا ء ف ا ل م ض ر والضرر و ا ل أ ذ ى يرجع إ ل ى نفسه والله جل وعلا لا يناله من ذلك شيء لذلك قال الله جل وعلا لهم لو كنتم جميعا على استغامه و ا ح د ة وعلى تغوى و ا ح د ة على أ ع ل ى درجات التغوى وفي ق م ة الاستغامه ما زاد ذلك في ملكي شيئا وهذا ت أ ك ي د أ ن العباد ما أ م ر الله ب ا ل ع ب ا د ة لينفعوه و إ ن م ا أ م ر الله جل وعلا الناس ب ا ل ع ب ا د ة لينفعوا أ ن ف س ه م ثم قال الله جل وعلا ل ه ي ا ع ب اولكم د ي ل أن أ و و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ف ج ر قلب رجل منكم ما ن ق ف ذلك من ملكي شيئا لو كل الناس تحولوا إ ل ى مجرمين وكل العالم انقلبوا إ ل ى فراعنه كلهم كانوا على فسق فرعون عليه ا ل ل ع ن ة كلهم كانوا مثل فرعون في الطغيان والجبروت كلهم يدعي أ ن ه رب أ و يدعي أ ن ه إ ل ه أ و كانوا كلهم مثل ابليس إ ب ل ي س الذي هو أ ك ث ر من فرعون لو كانوا كل العالم أ ب ا ل س ه ف إ ن ذلك لن يضر الله جل وعلا شيئا لو كانوا على أ ف ج ر ح ا ل من حالات الفجور ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا وهذا تاكيد لهذه ا ل ق ا ع د ة أ ن الناس و هو الفقراء إ ل ى الله و الله جل و علا هو الغني الحميد ثم في ختام هذا الحديث الجليل العظيم ز ك ر الله جل و علا العباد ب ق ا ع د ة و كل هذه النداء هي قاعده ا ل ش ر ي ع ة أ ي نداء من هذه النداءات يشتمل على اصل من وصول الدين و ق ا ع د ة من قواعد ا ل ش ر ي ع ة ا ل ق ا ع د ة ا ل أ خ ي ر ة جاءت النداء ا ل أ خ ي ر قوله تعالى يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م اوصيها لكم ثم و ف ي ك م إ ي ا ه ا فمن وجد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه قال الله جل و علا لهم جميع أ ع م ا ل ك م م س ج ل ة هذا التسجيل في ق م ة ا ل د ق ة و الاتقان من غير ز ي ا د ة و لا نقصان ولكم صم وفيكم اياه يعني انسان يوم ا ل ق ي ا م ة لا يرى إ ل ا عمله ما في إ ن س ا ن يحاسبه الله جل وعلا على أ عمل ا ا ل آ خ ر ي ن لان من قواعد ا ل ش ر ي ع ة أ ل ا تزرع زرعه وليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعى و أ ن سعيه سوف يرى ث م ي ج ز ا ه الجزاء ا ل أ و ف ى و ي إ ن س ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة أ ت ى إ ل ى الله جل وعلا ب س ع ي وعمل ربنا جل وعلا قال لا يخاف ظلم ا ولا هضما ومياتي ه مؤمن ا قد عمل الصالحات فولايك أ له الدرجات العلى ربنا جل و غ ي ا م انسان يأتي ب ع م ل أ م ام الله لا يخاف ظلم ا ولا هضما ي ع ن ي ف ي ا ح ت م ا ل ي ن الاول ح ت م ا ا ل ل أ الظلم الظلم يعني أ ن ت ز ا د علي ه سيئات غ ي ر ه ويحاسب عليها هذا الظلم يوم ا ل غ ي ا م لا يكون إ ن س ا ن يحاسب على سيئات ا ل آ خ ر ي ن أ و جرائم ا ل آ خ ر ي ن جرائم ه وما تسبب فيها و ل ي س ل ه دخل في وجودها و ل ي س ل ه أ ي ع ل ا ق ة بها ي س ت ح ي ل أ ن يحاسب عليها ل أ ن هذا من الظلم وكذلك في ا ل م ر ا ب ل إ ن س ا ن أ ت ى ب أ ع م ا ل ع ظ ي م ة هذه ا ل أ ع م ا ل لا تقود ا ل ر ي ا ح وتضيع ولا تسجل ولا ت د و ن هذا من الهضم ل ح ق ه وهذا أ ل ه ض م ممتنع م ن ت ف ي ما في انسان يوم ا ل ر ي ا ب ة يفاجا ان ل و سنوات ثلاث سنوات أ و أ ر ب ع سنوات من ا ل ص ل ا والصيام م ح ذ و ف ة غير م و ج و د ة ما في سن يوم الغياب يفاجا إ ن ه عنده أ ع م ا ل عنده حج حجه لله جل وعلا ث ل ا ث ة حجات يلقاها في ا ل كتاب م س ج ل ة مجرد ح ج ة و ا ح د ة فقط يقول الله يستحيل لا يخاف ظلما ت ز ا د عليه سيئات ا ل آ خ ر ي ن ولا هضم إ ل ق ا ف من أ ج ل ه وعمله بل بالعكس ا ل إ ن س ا ن يفاجا إ ن ه ا ل أ ع م ا ل ا ل ق ل ي ل ة التي عملها يلقاها م ض ا ع ف ة اسمعوا ان م ك و ن هناك اشياء ي ق و ل م ة م ن م ل و ك ا ل د ن ي ا ء يقولون ا ل ي ك و ا ك ا ش ا ء ي ق و ل ح س ن يكون ه أ م ث ا ل ه ا ء ي ق و ل ي ا ربي أن لهذه ي ق و ل يا رب ه ذ ه ح س ن ا ت م ق و ل ن ان ن ا ك ا ش ي ا ي س أ ل ا ل ل ه جل و ع ل ا ء ي ق و ل ا ل ل ه جل و ع ل ا ل ه ب ب ر ك ة د ع ا ء ي و ل د ن ان ك أو غ ي ر ه ل ن ان هناك اشياء ي ر و ل و ن ا ك ا ن ي ع م ل ق و ل هناك ا ش ا ء و ل ا ي د ر ي ب ه ا ف ي ي و م ا ل ه ي ا م ة ا ل إ ن ان ل ن ا ك اشياء ي ق و ل و ان هناك ا ش ا ء ي ن يوم ا ل غ ي ا م ة لا يجد ا ل إ ن س ا ن إ ل ا ما قدم ه من خير أ و شر كما قال الله عز و جل من يعمل مثقال ز ر ة خيرا يره في الميزان و من يعمل مثقال ز ر ة شرا كذلك يره في الميزان و ه ن ا قال للعباد إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م وصيها لكم ثم وفيكم إ ي ا ه ا فمن وجد خيرا لقى خير و كان على خير و نجا و سلم و فاز ب ا ل ج ن ة يقول الحمد لله فليحمد الله ل أ ن هذا الخير ب ت و ف ي ق الله جل وعلا لكن وجد غير ذلك لقى الشر والفساد والجرائم والمعاصي و أ م ر به إ ل ى جهنم ما ي ر ق ي اللوم على ر ب ه عز وجل ولا على ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل و إ ن م ا لا يلومن إ ل ا نفسه ل أ ن ه هي ا ل أ م ا ر ة بالسوء وهي ا ل م ن غ م س ة في الشهوات وهي ا ل غ ا ر ق ة في ا ل أ م ر ا ض و ا ل ح ر ي ص ة على المعاصي والمنكرات ولا يلومن إ ل ا نفسه يعني ا ل إ ن س ا ن يجمع بين من أ م ر ي ن إ ن ه ينظر إ ل ى إ ح س ا ن الله جل وعلا له فيشكر وينظر إ ل ى ظلم نفسه وتقصيره فيرضى ويؤمن بعدل الله جل وعلا أ م ر ي ن لا بد ل أ ي إ ن س ا ن مؤمن حتى إنه يستغم على ا ل ع ب ا د ة ا س ت غ ا م ه الصحيحه لازم يرى فضل الله ولازم يرى تقصير نفسه أ ي إ ن س ا ن ر أ ى فضل الله ولم يغفل عنه كان شاكرا ً واي إ ن س ا ن راى تقصير نفسه دفعه ذلك إلى